تقدمنا الى الموت ثم اقتحم و في موكي من فخذ لي شهاده حول الوضوء فمهو الحاوي ودي ودي انا من ود قلوب <تصفيق> تتبلغ بزاد من التقوى لتقوى وتنهل من كتاب ربها لتسعى فتسعد شمخت بإيمانها وصدق دعوتها فذل لها كل عسير أبت أن تخضع إلا لخالقها جل وعلا فكان منه العون والسداد والنصر والرشاد لم تثنها المحن أو تشتتها الإحن ترنو إلى كل علياء عصية تباريح الشوق اضنتها فتسلو بدنو الوصال وعلى الله التكلان وداعا يا ثم اختبئ وفي موكب العاديات تلتم وصدر الشادت حمل وضاع فمهو الحدود فناء ودم فمهو الحدود فناء ودم تقدم بي الموت ثم اختبئ وفي موكب العاديات تلتم وصدر الشادت حمل وضاع فمهو الحدود فناء ومهر الخلود <مهر> فلا أم على الدرب سر مثل أسد الشرى لتحيا عزيزا قويا رمى لتحيا أبيا عضيا سرى فتيان لك لا ينفلم على الدرب سر مثل أسد الشرى لتحيا عزيزا قويا رمى تحيا ابيا رضيا الساسه ياللك سيف لا ينثر فتي ياللك سيف لا ينثر لنتقدم من الموت ثم افتتح وفي موكب العاديات تلتحم وخظل الشهادة حمل وغر فمهو الخلود فناء ودم فمهو الخلود فناء ودم تقدمني الم في ظلمة وفي موتي بالعاديات ترتح وسط الاشاده هم والضال فمهو الخلود فناء ودم فمهو الخلود ودم على الدرب سير مثل اسد الشرى لتحيا عزيزا قضيا لتحيا ابيا رضي السور فتيان لك السيف لا ينثلم على الدرب سر مثل أسد الشراع لتحيا عزيزا قويا لتحيا أبيا رضيا سرا فتيان لك السيف لا ينثلم فتيان لك السيف لا ينثلم تقدم من الموت ثم سخيم وفي مهوك بالعاديات تلتحم وخضل الشهادة حمل وغر فمهور الخلود فناء ودم فمهور الخلود فناء ودم تقدم بي الم وفي موج العاديه تلتحم وصدري الشاده حمل وضار فنهر الخلود فناء ودم فما هو الخلود فناء ودم على الدرب سر مثل اسد الشرى لتحيا عزيزا طويلا لتحيى أبيا رضي ياسر فتيان لك السيف لا ينثلم على الدرب سر مثل أسد الشرار لتحيى عزيزا قويا لتحيى أبيا رضي ياسر فتيان لك السيف لا ينثلم فتيان لك السيف لا ينثلم تقدم من الموت ثم ارتحم وفي موت في موكب العاديات التحم وخطى الشهادة حمل الخلود فناء ودم فما هو الخلود فناء ودم تقدمني الموت ثم وفي موكب العاديات التحم وخطى الشهادة حمل وغار فما هو الخلود فناء ودم فما الخلود في <مدفن> على الدرب سر مثل اسد الشرى لتحيا عزيزا قويا لتحيا ابيا نضيا فتيان لك السيف لا يهتني فتيان لك السيف لا يهتني <مدفن> وفي موكب العاديات يلتحم وخضل الشهاده حمل وغار فمهر الخلود فناء ودم فمهول الخلود فناء ودمدحور الجنان تبسمت وتعطرت وتضاحك الفردوس يشد حاديا نعم الشهاده تهب عطر دمائها لترد عن حوض العقيده باغيا